الباب الواحد والستون ومئة باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال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 فاقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وان ختموا القران عنده كان حسنا قال الشيخ الالباني رحمه الله لا ادري اين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي